سالحين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة إن خلقنا الإنسان من طفة أمشاج نبتله نبتله فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن أعتدنا لكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 إن الله كان عليمن حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما